Hoor die dinaf, hij he, waard de loch, hij haal ko, wahua lazi, vul hakim, hoor de wa tibi, wah, ria medinta, rona, al ko, fil, al tiro, wah, si, eh, temi, debikum, wah, beste, hij, minn, kulli, dab, wah, zelna, minn,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 ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الْإِنسَانَ بوالديه حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين وَفِصَالُهُ فِي عامين لي أَنِ اشْكُرْ لِي وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبيث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 ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشئك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور يَا